بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيد الاولين والاخرين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ما شاء الله لا قوه الا بالله قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ومن عليها اطلق الصحيحه فقد اتى تساهلا صريحا وهذا القول يعود الى قوله والنسائي يخرج من لم يجمع عليه تركا مذهب متسع ومن عليها اطلق الصحيحه فقد اتى تساهلا صريحا الضمير في عليها هل يعود على النسائي او يعود ايضا الى مجموعه كتب السنن كسنن ابي داود وسنن الترمذي و السنة النسائي لأن الحافظ العراقي رحمه الله بينا أن باداود كتابه يشمل على أصناف من الحديث فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وأن الإمام النسائي رحمه الله أخبرا بأنه لا يروي لمن اجمعوا على تركه لا يترك الراوي الا اذا اجمعوا على تركه ولذلك يقول هنا فيما نقله ابن مندا انه سمع محمد بن سعد الباوردي بن نصر يقول كان من مذهب ابي عبد الرحمن النسائي أنه يخرج عن كل من لم يجمع على تركه فقوله والضعيف او والضعيفه ايوه يروي الضعيفه قوله مذهب متفعه خبر لم ابتدى النهرو بتقديره هو مذهب متهم ولذلك تعقب هذا كله بقوله ومن عليها اطلق الصحيحه كان المتاخرين من علماء الحديث وصفوا الكتب السته بانها صحاح ولذلك يقولون الصحاح الست ويقصدون به صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن ابي داود وسنن النساء وسنن ابن ماجه ولو نظرنا لوجدنا ان من اشترط الصحه في هؤلاء هم البخاري ومسلم والنساء على خلاف بين اهل العلم فبعضهم يرى ان المستبى من السنن ايضا ملحق بالصحيح ذلك لان امام النسائي رحمه الله لما الف كتابه السنن يعني الكبرى واهداه الى امير الرملى وساله وكل ما فيه صحيح قال لا قال لو استنيته او استبيته منه الصحيح فاسترى واستبى منه يعني من السنن الكبرى استبى منها هذا الكتاب الذي سماه بالمستبى من السنن يعني المنتقى من السنن او يسمى بالمجتمع من السنن فانه جناحه واختاره واخذه من كتابه السنن الكبرى فكان كتابه خاصا او مشتمل على ما صح من الاحاديث حسب طلب امير الرمله ومن هنا قال بعضهم انه يلحق بالسنن يلحق بالصغير وما جاء به من احاديث ضعيفه انما ساقها الامام النسائي لكشف عللتها ولبيان ما فيها من العلل ولذلك لا ينبغي ان تعد هذه الاحاديث عليه حيث انه رواها وبين عللها وكشف عما فيها من العلل فهذه تستزنا من ما رواه ووجد ذكر اهل العلم ان الكتب الاربعه يعني السنن الاربعه اقلها ضعفا اقلها احاديث ضعيفا هو سنن ابي عبد الرحمن النسائي خروفان وهم يريدون بذلك كتابه المجتبى من استنند ولهذا قال هنا ها السلام الشيخ زكريا طيب ها يقول وكان ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي قال بحذف الالف وبالاشكان للوزن او لنيه الوقفي لانه قال والنسائي والمفروض ان النسبه ان يقول نسبا الى مساء يقول نسائي لكن ضروره ال... الضروره الشعريه حملته على ذلك او بدل ما يقول النسائي نعم كانوا درس ما ما جرى لنا هذا في قال يقول في كتب السنة من مؤلفاتهم وأن الصلاح ما رواه الشيخان في صيحيهما وحدهما رد أي رده عليه ابن الصلاح بأن هذا الصلاح هذا طبعا في في الكلام كلام البغوي البغوي رحمه الله لما ألف كتابه مصائب السنة ما سماها سما أحاديثه بالصحيح وبال وبالحسان. فالأحاديث التي أخذها من أو رواه البخاري ومسلم يقول فيها إنها صحة. وما رواه أصحاب السنن مثل أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يسميها بالحسان. وقالوا إن هذا الاصلاح لا لكن العلماء لم يس لم يقبلوا منه هذا الاصلاح لأنه يوهم ب قبول كل احاديث السنن هذا معنى قولي رده عليه ابن الصلاح لان هذا الصلاح لا يعرف وليس الحسن عند اهل الحديث اداره عما في السنن اذ بها غير الحسن لان انها فيها الضعيف بل ان هناك احاديث حجر عليها العلماء بالوضع او بالنكاره الشديده وهي موجوده في بعض احاديث السنن قال اذا غير السنن من الصحيح والضعيف فقد كان ابو داوود يتبع من حديثه اقوى ما وجد فيروي يعني اذا اراد ان ي يخرج الحديث ستبع رواياته واختار اجودها واورده في الباب فان لم يجد يروي الضعيف لان ابا داوود ذهب الى مذهبي بعض اهل الحديث وهو ان الحديث الضعيف يقدم على راي الرجال ولهذا قال اقوى ما وجد فيرويه ويروي الضعيف الذي يجبرو حيث لا يوجد في الباب حديثا غيره فذاك اي الضعيف عنده من من راي اي راي الرجال اي عنده اقوى من راي الرجال لكن ضروره الشعريه جعلته يقدم من راي اقوى قال ابن منده والاصل عنده اقوى من راي الرجال قال قال كما قال ابن منداه او كما قال ابن منداه وهو ابو عبد الله محمد بن اسحاق قال وتقديم من على افضل التفضيل اذا لم يكن مجرورها اسما استفهام كما هو هنا قليل وكان ابو عبد الرحمن احمد بن الشايب النسائي قال بحذف الالي وبالاسكان للوزن او لنيه الوقفي لا يقتصر في تخريجه على المتفق على قبوله بل يخرج حديثا من لم يجمع اي ائمه الحديث على تركه وهذا الراي المنسوب الى الامام النسائي يخالفه ما عرف عن بعضهم انه قال كان الامام النسائي او كان للامام النسائي شرط اشد من شرط الشيخين يعني البخاري ومسلم وذلك لأنه يعني لا يروي إلا إذا ودّى في الراوي شرط هذا الشرط هو أشد من شرطي أو هو أشد من شرط الشيخ قال حيث لم يجمعوا أي إمة الحديث على عليه تركن أي على تركه حتى إنه يخرج للمجهولين وهو كما زاده الناظم مذهب متسع لان الاصل ان يروي ان يروي الراوي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما جاء في قوله يروي هذا العلم من كل خلف عدوله قال شيخنا في قول ابن مندا وابو داود يا ياخذ ماخذ النساء يعني في عدم التقيد بالثقه وان اختلف صنيعهما قالوا ما رد به على البغوي فيما مر رده التاج التبريزي لانه لا مشاحمه في الاصلاح ابن الصلاح رد على مين على الامام البغوي رايه الذي صار عليه في كتابه مصابيح السنه حيث سما ما رواه الشيخان بالصهاه وما رواه غير الشيخين ب من اصحاب السنن بالحسان ابو الصلاح انكر عليه هذا الماخذ وقال لان هذا يوهم ان كل احاديث السنن احاديث حسنه والواقع غير ذلك يقول ان الامام التبريزي ولا أله صاحب المشكات مشكات المصابيح استدرت على ابن الصلاح رأيه وقال له ليس يعني لابن الصلاح أن يخطئ البغوي لأن البغوي جعل ذلك الصلاح له وسار عليه وكما يقولوا الأفوليون أن من اتخذ اصطلاحاً وصار عليه لا ينبغي لأحد أن ينازعه في ذلك الاصطلاح وهذا ما يعبرون عنه بقولهم لا مشاحة أو كما قال هنا لا مشاحنة والكل بمعنى واحد يعني لا منازعة ما دام انت قد ارتبط لنفسك الاصلاح وسرت عليه وفهم الناس هذا الاصلاح فليس لاحد ان ينازعك فيه لكن يقال للامام الجبريه رحمه الله ان اهل العلم وضعوا اصطلاحا لكلمه الصحيح يعني كلمه الصحيح وكلمه الحسن اصطلاح موضوع لمعنى معين استخدامه في غير المعنى المشهور يوهم ويُريد ويكون فيه لبس هذا اللبس هو الذي خشيه الامام ابن الصلاح ولذلك شاحن التبري شاحن البغاوي في استخدامه ونازعه في استخدامه هذا معنى قول التبرزي يقول هنا قال وما رد به على البغاوي فيما مر رده التاج التبرزي بأنه لا مشاحة في الإصطلاح وقد صرح البغاوي في أول كتابه بقوله أعني للصهاي كذا وبالحساب كذا ولم يقل اراد المحدثون به ما لكنه لما استخدم مصطلحات المحدثين في غير ما استعملوها ولانه ليس كل انسان يفطن لما ذكره في مقدمته ها خصوصا وان من ينقل عنه ربما قال قال البغوي هو حديث حسن او قال البغوي هو حديث صحيح فيوقع الوهم واللبس في من ايه يوقع الوهم ويوقع اللبس عند من يسمع ذلك ولا يعرف مصطلحه فيقول انه اراد به الحسن لان ايضا السنن مشتملة على عدد كبير من الأحاديث الحسن ومشتملة على غير الحديث الحسن فإذا قال هذا حسن لما رواه مثلًا الكرمي أو لما رواه ابن ماجه أو لما رواه النسائي فقد يؤخذ منه على سبيل التسليم والواقع أنه خلاف ذلك هذا ما أنا قوله. ولم ا ولم يقل اراد المحددون بهما كذا فلا يرد عليه شيء مما ذكر خصوصا وقد قال وما كان فيها من ضعيف او غريب اشرت اليه او اعرضت عنه اعرضت عما كان منكرا او موضوعا فهل هذا في قوله وما كان فيها يعني في السنن اذا التزم بذلك فعندئذ لا يكون هذا الاصلاح خاص وانما يكون هذا تطبيق لقواعد المحدثين فلا يكون اصلاحا خاصا لا يعني لا ينازع عليه فلا يكون اصلاحا خاصا لا ينازع عليه لانه اذا عمل بان اكتثر او ثم ما اخرجه اصحاب السنن بالحسن ونبه الى ما جاء فيها من ضعيف او منكرين او موضوع فهو في هذه الحاله يكون قد طبق الاصلاح المحدثين الا انه يرجع الى شيء واحد ذلك هو ان الحديث قد يكون مما اخرجه اصحاب السنن وهو في واقعه صحيح، وهو صحيح، لأن الشايخين لم يستوعبوا صحيح، فإذا أخرج أصحاب السنة حديثاً صحيحاً، فإن إذن يرد على البغوي أنه ما أعطاه درجته التي يستحقها حيث وصفه بالحسنى. وكان الاجدر به والاولى ان يحكم على الحديث بما هو بما يناسبه لو صحه او حسنه قال ومن عليها اي كتب السنن كلها او بعضها اطلق الصحه الصحيحه كالحاكم حيث اطلقه على سنن ابي داود والترمذي وكابني من دا حيث أطلقه على سنن أبي داود والنسائي، وكأبي طاهر السلفي حيث أطلق علماء المشرق والمغرب حيث قال اتفق علماء المشرق والمغرب على صحة الكتب الخمسة، فقد أتى تساهلا فريحا، إن فيها ما صرحوا بأنه ضعيف أو منكر أو نحو. هي الكتب سته لان ما كانوا يعدون سن الابن ماجه منها وانما هي البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي واول من الحق ال ابن ماجه بالكتب السته هو الامام المقدسي في كتابه شروق الائمه السته وان قبله كان الناس يعتدون بالكتب الخمسه ولهذا ألف الامام الحازمي صاحب الناسخ والمنسوخ ألف رساله سماها شروط الامام الخمسه قال الحافظ العراقي رحمه الله ومن عليها اطلق الصحيحه فقد اتى تساهلا صريحا ايو من اطلق الصحيح على كتب السنن فقد تساهل ابي طاهر السلفي حيث قال في الكتب الخمسه اتفق على صحتها اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب وك ابي عبد الله الحاكم حيث اطلق على الترمذي الجامع الصحيح وكذلك الخطيب اطلق عليه والمراد بالخطيب خطيب البغدادي اطلق عليه وعلى النسائي اسم الصحيح قال ودونها في رتبه ما جعل على المسانيد فيدعى الجفل كمسند الطيالسي واحمد وعده الداري وعده الداء الدارمي انتقد وعده الداري وعده الدارمي انتقد او ينتقد وعده الدارمي ينتقد يقول ودون رتبه السنن يعني وياتي في المرتبه التي هي دون مرتبه السنن كتب المسانيد من جعل كتب المسانيد ايضا من كتب الصحاه فهذا يعتبر متسهلا جدا لان كتب المسانيد تختلف في تاليفها عن كتب السنن كتب السنن هي الكتب التي اكتثرت على ذكر احاديث الاحكام والاصل في تاليفها ان يرد المؤلف الاحاديث التي يحتج بها كما صنع الإمام الترمذي رحمه الله حيث أورد في جمعه كل الأحاديث التي احتج بها أهل العلم سواء وافقهم في هذا الاحتجاج أو خالفهم ولذلك جاء في كتابه في في كتاب العلل من جامع الترمذي قوله كل ما في كتاب من لا حديث قد عمل به او قد عمل به بعض اهل العلم ما خلا حديثين وذكر حديثين وقال ان هذين الحديثين لم يعمل بهما اهل العلم وبعد ذلك جاء مر بنا ان بعض اهل العلم عملوا بواحد من هذين الحديثين وهو حديث الجمع بين الصلاتين وترمي انما ساق الاحاديث التي يحتج بها اهل العلم وناقشهم فيها وبين من عمل بتلك الاحاديث ومن لم يعمل بتلك الاحاديث واما ابو داوود فقد عرفنا انه انما ساق في كتابه ما يرى العمل به هو اذا فالغرض من تاليف السنن هو ذكر الاحاديث التي يحتج بها والاحاديث التي يستدل بها اما المسانيد فهي تختلف في غايه تاليفها ذلك ان المتن هو عباره عن الكتاب الذي يؤلف يجمع فيه احاديث كل صحابي على حدى فيريد المؤلف رواياته التي رواها وتلقاها عن اهل العلم عن الصحابي المعين ولا ينظر في تلك الروايات الى الصحه او الضعف وانما ينظر في الطرق التي رويت او ما قلت بها احاديث ذلك الصحابي ولهذا نجد في المسانيد طرقا مختلفه فالحديث الواحد قد يروى في المسند بطرق مختلفه تبعا لمن روى عن الصحابي ثم من روى عن ذلك التابعي حيث ترد الطرق وحيث ترد المتابعات فاذا الغرض من الروايه هو جمع الطرق ولذلك كانت المسانيد لا تعنى بترتيب المواد او الماده ماده الحديث ما جاء في متون الروايه من مسائل لا يعنوا يعنون بذلك فلا يرتبونها وفق كتب الفقه كما يفعل اهل السنن او وفق المواضيع كما يفعل اهل الجوانب وانما اجمعون حديث كل صحابي وهذه المساني التي تعنى بجمع احاديث كل صحابي على حدى ايضا قد تتفاوت فيما بينها لان مؤلفيها لاحظوا فيها قرب الصحابي او بعده الصحابي من النبي صلى الله عليه واله وسلم فمنهم من بدا بجمع احاديث الصحابه رضوان الله عليهم فبدا بالشيخين ابي بكر ثم عمر وبلى الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبالسته الباقين من العشرة ومنهم من بدا كتابه بماسانيد آل البيت حيث قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم نسبا اقرب ثم من بعدهم لمن يليهم وهكذا فبعد ان فرغ من ذكر قبائل قريش بدا بذكر قبائل الانصار الاوسي والخزرج ثم بعد ذلك ساق احاديث النساء فبدا بالرجال ثم اتبعهم بالنساء كما فعل امام احمد رحمه الله في كتابه المسند اذا فالمسند لا يهدف الى معرفه وتمييز الصحيح من الضعيف وانما الغرض جمع الروايات التي رواها المؤلف ولذلك من وضع المسانيد في درجه الصحه او الحسن فانه قد يعني قد اتى قولا فيه تساهل شديد قال ودونها في رتبه ما جالا على المسانيد فيدعى الجفله يعني فشبه التاليف في المتانيب بمثلي من يدعو الجفلا ودعوه الجفلاء معناها ان يدعو الانسان الناس عامه اما الدعوه التي يخص بها افراد دون افراد فتسمى النقره ها عندما الدعوه نوعين النقره او النقره وهي التي يختار فيها من يدعى للطعام وام الجفلا فهي الدعوه العامه فهو يشبي جمع اصحاب المسالين للاحاديث حيث يهدفون جمع الطرق دون اعتبار لاي امر اخر لذلك شبه جمعهم بمن يدعو الجفلا يدعو الناس عامه فيدخل وينال ويجلس على مائدته من يستحق ومن لا يستحق وكذلك في كتب المسانيد تجمع روايات الروايات سواء كانت معتبره او غير معتبره سواء كان الصحيحه او غيره صحيحه سواء كانت مما يصلح للاحتجاج او الاعتبار او كانت على غير ذلك ثم ضرب لنا مثلا قال كمسند الطيالسي واحمد اي وهذه المسانيد مثل مسند ابو داوود الطيالسي ويعتبر مسند ابي داوود الطيالسي من اوائل ما ألف في المساني على المساني والتاليف على المساني انما كان وظهر في بدايه القرن الثالث فابو داوود الطيالسي توفي سنه 204 و205 وكتابه المسند كتاب مطبوع وهو من اصغر المساني لانه اختصر يعني بطرق وأعداد يسيرة من أحاديث كل صحابي. ومن هذه المسانيد أيضاً مسند الإمام أحمد بن حمّل. ويعتبر مسند الإمام أحمد بن حمّل من أوساع المسانيد. فإنه جمع نحو من ثلاثين ألف حديث. وهناك مسند كمسند اسحاق بن راهويا قرين امام احمد ومسند البزار ومسند مسند يعادل المسند امام احمد ويساوي مسند امام احمد وكان قد أسند عليه ابن حزم في الفसाई احاديث كل صحابي ذكر ذلك في رساله سماها جوانع السير او جوانع السيره وصاحب المسند غاب عن اسمه الان لعلني اتذكر ان شاء الله ها لا لا هو هنا يخطئ من يعد كتاب الدارمي مسندا <تصفيق> لا لا ولا ابو يعلى لا مسند الفردوس الحقيقه ليس مسند كتاب الفردوس الان اللي هو مسند الفردوس قد طب وهو مرتب على الابواب ومسند البزار كتاب مرتب على المسانيد لكنه يتميز بانه معلل يعني كان الامام البزار اذا ساق الحديث بين ان كان فيه عله او كذا نعم احسن مسند دقيقه بن مخلد هو هذا المسند الذي يضاهي ويساوي مسند الامام احمد انه حيث العدد واخذه ابن حزم واستطاع من خلاله ان يبين لنا احصائيه يبين فيها مرويات كل صحابي ولذلك كان يقول مثلا عن عائشه انها روت ألفين ومائة وعشرة حديث أو ألفين ومئتين وعشرة حديث، وقال في حديث أبي هريرة أنه بلغ خمسة آلاف وثلاثمائة وإثنين وسبعين حديثا، وحديثه عبد الله بن عمر نحو من ألف وستمئة حديث، وهكذا استنادا على كتاب بقي بن مخلد، هذه كلها من كتب المسانيد. واليوم ظهر من كتب المسانيد اشياء يعني مسانيد كبيره عندنا مسند ابو يعلى الموصلي وعندنا مسند البزار وغيرها من كتب المسانيد التي طبعت وهناك كتب سميت بالمسانيد وطبعت على انها مسانيد ل لأ... ائمه كمسند الامام الشافعي ومسند او مسانيد الامام ابي حنيفه رحمه الله هي في حقيقتها ليست من مؤلفاته وانما كتبع اصحابهم احاديثهم التي رواوها فجمعوها في مؤلفات وسموها بـ بالمسانيد ولو نظرنا أيضا نجدها أنها لا تسير وفق منهج المسانيد. المصنف الإمام الشافعي المطلوب هو في الحقيقة كتاب جمعت فيه الأحاديث التي رويت عن الإمام الشافعي لكنها أيضا رتبة على أبواب الفقه والمسند ليس من شانه ان ترتب احاديثه على ابواب الايه على ابواب الفقه قال ودونها في ودونها في رتبه ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا كمسند الطيالسي واحمد كمسند الطيالسي واحمد وعده الدارمي وعده للدارمي انتقدا هكذا عندكم للدارمي قال يقول الحافظ العراقي ودونها في رتبه اي في رتبه الاحتجاج ما جئ الى اي ما صنف على المساني وهو ما افرد فيه حديث كل صحابي على حداه من غير تقييد بما يحتج به غالبا فيكون عاما بخلاف ما صنف على الابواب فانه انما يذكر فيه ما يحتج به غالبا فيكون خاصا يعني التعليق على السنن اخف من التعليق على المسانيد فيدعى بسبب عموم ما بالمسانيد يسمى الحديث فيها الدعوه الجفله قال بفتح الجيم والفاء والفاء والفاء مقصورا اي العامه ونقرى بوزن الجفله اي الدعوه الخاصه يقال فلان يدعو الجفلا إذا عمه بدعوتة وفلان يدعو النقرة إذا خف بها قوما دون قوم حاضر قال طرفا نحن في المشتات ندعو الجفلا لا نرى الآذاب فينا ينتقر نحن نحن في الشتاء ندعو الجفلا لا ترى الآدب فينا ينتحر يعني انه على وقت الشتاء وفي ايامي الايام التي يشح فيها الطعام يجد او يفخر فرفت بقومه الذين يقومون بإعداد الولائم للعام. لا ترى الآداب يعني الداعية للمآدب حين ينتقر يعني يخ يخض بدعوته قوما دون قوم. قال والمشتات بفتح النيمي الشتاء. والادب اسم فاعل من الايه من الادب او من الادب بفتح ثم سكون وهو الدعوه الى الطعام كالمادبه ويقال المادبه للطعام الذي يدعى اليه ايضا ويقال في فعلها ادبه ادبا وادبه ادبه ادابا أي دعاه ديان لبنان قال اي ودون السنن في رتبه الصحاه ما صنف على المسانيد وهو ما افرد فيه حديث كل صحابي على حده من غير نظر للابواب كمسند ابي داوود الطيالسي ويقال انه اول مسند مسند صنفه وكمثنى ب أحمد بن حمبل وأبي بكر بن أبي شيبة. وينبغي أن يلاحظ هنا إن لابي بكر بن أبي شيبة كتابين. الكتاب المثنى والمصنّف. وال موجود اليوم المطبّو إنما هو المصنّف. والمصنّف غير المثنى لأن المصنّف ما رتب وما أُلّف على الأبواب. لكن يزيد على السنن بانه يضيف الى المرفوع الموقوف والمقطوع بخلاف السنن فانه يقتصر على الايه على المرفوع قال وابي بكر البزار وابي القاسم البغوي وغيرهم قال وقد عد فيها ابن الصلاح مسند الدارمي فوه هنا في ذلك او فوه فيما في ذلك لان كتاب الامام الدارمي وهو كتاب مطبوع هو عباره عن سنن وليس مسندا بمعنى انه مرتب على ابواب الفقه قال لانه مرتب على الابواب لا على المساني واشرت اليه بقوله وعده ابن الصلاحي وقوله فيدعى الجفلا كني به عن بيان كون المساني بدون السنن يرتقي مرتبه الصحاه لان من جمع مسند الصحابي يجمع فيه ما يقع له من حديث سواء كان صالحا سواء كان صالحا للاحتجاج به ام لا ومن هنا كانت رتبه المساني انذل من رتبه الايه السنني فضلا عن الصهاح. قال والجفلا بمتحل جيم والثام عن مقفور وهو الدعوة العامة للطعام فإن الدعوة عند العرب على قسين الجفلا وهي العامة والنقرة وهي الخاصة. قال طرفة نحن في المستات ندعو الجفلا لا ترى الآدب فينا ينتقم. يقول وفي خطبة الإمام تقي الدين ولم ادعو وفي خطبه الامام الشيخ تقي الدين ولم ادى ولم ادعو الاحاديث اليه الجفلا ثم قال رحمه الله الحكم للاسناد بالصحه او بالحسن دون الحكم للمتن را او واقبله ان يطلقه من يعتمد ولم يعقب ولم يعقبه بضعف ينتقد انتقل الى بيان مساله جديده وقبل ان ندخل فيها نكمل ما جاء في كلام الشيخ زكريا الانصاري فقول فقوله كمسند ابي داوود يعني الطيالسي يقول بالوزن من من اسكانين الوزن او لنيه الوقف فمسن مسن للطيالسه واحمد قال نسبا الى الطيالسه التي تلبس على العمائم والتي تعرف مفردها يسمى بالطيلسان وهو عباره عن رداء يوبا فوق العمامه وكان هذا النوع من اللباس يلبسه طائفه من الناس وهم الذين يوصفون بانهم الحصاب لا يلبس الطيلسان على العمامه الا الحافظ ويقال انه انا يجلس في مجالس بعض اهل العلم من اصحاب الطيلسان نحو من 40 40 رجلا من اصحاب الطيلس وهو يريد هنا ان يبين ان داوود منسوب الى صناعة هذا النوع من المل الملبوسات صناعة هذا النوع من اللباس فقيل فيه الطيالث قال نسبة إلى الطيالثة التي تلبسه على العمام وكمسند الإمام أحمد بن حنبل قال وعده أي بن الصلاع للدارمي أي لمسندي الحافظ ابي عبد الله للمسند الحافظ ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الداريني نسبه الى دار ابن مالك بطن من تميم في المسانيد اه انتقد عليه بانه مرتب على الابواب هكذا عندكم انتقد كان العباره ما هي ايش الاطلاق ها هل متن قامش نذي طيالسي واحمده وعده لل يعده للدارمي ينتقد عين ينتقد عليه طبعا هذا كنتقد ضروره شهريه لكن هو لا ضروره ها اي ان اهل العلم انتقدوا ال... ابن الصلاح في عديه مسند الدارمي او في عده كتاب الدارمي من الايه من المساني أن تقيد عليه بأنه مرتب على الأبواب لا على المسانيد إذا عرف ذلك فطريق من أراد الاحتجاج بحديث من السنة أو من المسانيد أنه إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في تصالس اسمه طبعا هذا كلام الشيخ زكريا الأنصاري ينقضه المنهج الذي سار عليه ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح رحمه الله بعد أن قفل باب الإجتهاد قال: يا ما يرى في كتاب الصائف الصحيح الصائحين يحكم بصحته، وإن كان في السنين يعني يحكم بحسنّه، وما عدا ذلك يعني الناس يرونه. إلا إذا كان هناك من أعطي رتبة الإجتهاد فله أن ينظر في هذه الأثنين. نعم. أنا الذي أعرف أن سنة الدارم مطلوب لكن أحد شرحه ما عندك. ما أعرف أن أحدا شرحه. لكن جابه مطلوب تبيع أكثر من مرة. يقول هنا الشيخ زكريا ينبغي لي طال يعني لمن أراد أن يسدد له حديثين. في السنين أو في المسانيد إن كان أهلاً للفحكم لأن ينظر ويحكم فعليه أن ينظر ويحكم قال أنه إن كان متأهلاً لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر فيه صفة إثنائه وحال روايته وإلا فإن وجد فإن وجد أحد وإلا فإن وجد أحد من لا إمة صححه أو حسنه فله تقليده وإلا فلا يحتج به ولما أنه الكلام وإلا فلا يحتج به انتهى هذا الموضوع ثم بدأ يتكلم عن موضوع جديد نحن طبعا نعرف فيما مر بنا في كتاب الحديث الصحيح أن ابن الصلاح قال إذا عدل الإمام من الأئمة عن قوله هذا حديث صحيح الى قوله هذا اسناد صحيح فهل يحكم على الحديث بالصحه او لا ارادني يذكر هذه المساله ايضا ويطبقها في باب الحسن فقال اذا عدل الامام عن قوله هذا حديث حسن الى قوله هذا حديث حسن اسناد كأن كلمه حسن الاسناد لا تساوي كلمه حسن لان قولنا هذا حديث حسن معناه اننا حكمنا على المتن والسند فإن قال قائل هذا حديث حسن اسناد فالحكم متوجه للسند ولا يلزم منه حسن المتن ان يجب يكون المتن شاذا او قد يكون المتن معلل بعله كالقلب او الذال او غير ذلك من العلل التي تلحق المتون صار قال ينبه رحمه الله الى هذه النقطه ويبين انها ليست كقول الامامي ان هذا حديث قال الحكم للإثناد دون الصحة أو بالحسن دون الخط من المتنير أو وقبله أن يطلقه من يعتنيه ولم يعطبه بضعف ينتقد ها ما سمع وقبله إن يطلقه هذا عندنا ولا لا في في النسخة وقبله وقبله اي الشرح ان اطلقه من يعتمد لكن هل هو النظم الذي يعني ذكر واقبله ان يطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد البديع سليم ما فيه والمعنى واضح الشرح الشرح غير المتن اذا كان الشرح والمتن واحد اذا ماذا فعل المؤلف ها انا اريد إن الشرح ذكره صاحب المتن فهو يغير في العباره بين النظم وبين الايه وبين النثر اليس هذا من تغيير العباره بين المتن بين النظم والنثر يقول اذا قال انسان في حديث انه صحيح الاسناد او بي حديث لو حسن الاسناد فلا بل يعلم ان هذا الحكم دون الحكم على المتن دون قولهم هذا حديث صحيح او دون قولهم هذا حديث حسن لكن يقول لنا الحافظ العراقي اذا كان القائل في حديث هذا حديث حسن الاسناد او هذا حديث صالح الاسناد وهو من العلماء المعروفين بطلاعي الواسع وبحكمهم على الاحاديث وبمعرفه الصريح من الصقيم فما عليك الا ان تقبل حكمه وتعتبر حكمه حكما مسلما خذو فان الى قال الامام في هذا الحديث ولم يتأقبه بما يرى.